بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد رأينا في الدرس السابق أن مضارع فعل قد يكون بالكسر على يفعله وقد يكون بالضم على يفعله وقد يكون بالفتح على يفعله يعني أن فعل لمضارعه ثلاثة أوجه، لذلك أخر الكلام على هذا الوزن، فتكلم على وزن فاعل لأن قاعدته فيه أن يكون مضارعه على يفعله ولم يشد فيها أي فعل، ثم تكلم على فاعل لأن قياسه في فاعل أن يكون على يفعله وشدت هناك أفعال جاءت على يفعلوا بالكسر. ثم تكلم بالأخير على وزن فعل لأن الكلام فيه طول فأخره اتناء به. تبارك الله. بكم السلام. فذكر أن فعل يكون مضارعه على يفعل بالكسر إذا توفرت أو إذا توفر أحد هذه الجوالب الأربعة التي ذكرها في البيت قال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذلوا وفاءا أو ليا عينا أو كأتى كذا مضاعف لازما كحنطلا يعني أن فعلا يكون مضارع وعلي يفعل إذا كانت ثوارا نحو وقف تقول يقف وعاعد وأديئد ورد يرد وجد يجد وهكذا أو كان يائي العين كانت عينه يائن نحو باع أصله بايعة تقول باع يبيع طابة أصلها طيبة تقول طابة يطيب شابة أصلها شيبة تقول شابة شيب لا نا أصلها لاينا تقول لا نا يلين وهكذا أو كانت لامه يائن أو كانت لام فعل يائن نحو أتا أصله أتا يا تقول أتا يأتي بالكسر وهذا أصلاح هدايا يهدي ورمى أصلاح رمى يرمي وهكذا أو, كانت أو كان مضعفا لازما أو كان فعل مضعفا رأينا بأن المضاعف هو ما تمثلت عينه ولامه يعني أن عينه ولامه يكون لدي حرفا واحدا نحو حنى أصلاح حنانا إذن عينه ولامه تقول حنى يحن وأنا يعلنه ورانه يعنه وجن يجن وذل يذل وقل يقل وأزى أزى وهكذا. ثم بدأ في ذكر أحد جواري ضم مضارع الأعلى. قال وضم عينا معدة. لأنه ذكر أنه إذا كان مضاعفا لازما يكسر. فناسب ذلك أن يذكر المضاعف المتعدي عرفنا أنه إذا كان فعلا مضاعفا لازما فإنه يكسر فإذا كان متعديا ماذا يحدث لا قال وضم عينا معداه أي معد فعلا أن فعل إذا كان مضاعفا معدا أي متعديا يعني أنه ينصب بفعولا فإنك تضم المضارع فإنك تضم عينا مضارعه قال وهو ذم عينه وأو ذم عين معداه وينذر ذكسر كما لازم ذا ذم من احتميلا وذم عين معداه وينذر كسر كما لازم ذا ذم من احتميلا وذم عين معداه أي معدة فعل المضاعف فالأعلى إذا على ما سبق على فأعلى إذا كان مضاعف إذا كان مضاعفا يعني إذا مضاعفا متعديا فإنك ترق في المضاعف نحو ذمه نفسه هذا ضم من باب فعل أسوأ غمامة وهي فعل متعدد لأنك تقول ضمنته أو ضمه ينصب مفعولا فتقول ضمة يضمه ضمه يضمه ورده يرده وحده يحده وهكذا إذا إذا كان مضاعفا متعديا فإنه يضم فإنه يضم وهذا أول جوالب ضم مضارع فعالة وضقيت له ثلاثة جوالب ل... التي تجلب الضم لباب فعل، هذه سيذكرها أعظيمة بعد قبل ذلك سيذكر هناك أفعالا شدت من المضعف سواء كان لازما أو متعددا إذن عندنا الحين فعلى إذا كان مضعفا لازما فإن المضارع يكون قياسه الكسر كما, حن كما في حن يحن وأنا يئن والقاعدة الثانية إذا كان مضعفا متعديا فإن المضارع يضم يضم عينه نحو ضمه يضمه ورده يرده هذا يسمى القياس هذه القاعدة في فعل مضاعف اللازم وفي فعل مضاعف المتعد. لكن هناك أفعال خانفت هذه القاعدة. فلذلك ذكر ابن مالك وسدرك عليه الحضرمي بعض الأفعال مما شذ من هذا هاتين القاعدتين. فقال وضم عين معداه وينذر كسر كما لازم ضم من احتماله. يعني أنك تضم عين المعدة ويندر كسره المضاعف متعد يضم وقد يأتي مكسورا نادرا يعني أقل من القليل قد يأتي مكسورا نادرا وذلك في عشرة أفعال تحفظ ولا يقاس عليها الناضي مذكر منها ستة أفعال واستدرك عليه الحضرمي أربعة أفعال وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله قال كما لازم ذا ظم احتمله كما أن المضعف اللازم الذي قياسه الكسر ذا ظم احتملا يعني أنه كونه يجيء مضموم العين محتمل ولم يقل ناذلا محتمل لأنه جاءت في أفعال قليلة ولكن بالنسبة للمضاعف متعدد هي كثيرة وذلك في 72 فعلا في 72 فعلا من منها ما جاء ب. بالضم على الشذوذ منها ما جاء بالوجهين منها ما جاء بالضم على الشذوذ منها ما جاء بالوجهين وهذا كله سيفصله النظم وكذلك الحضرم إذن قال وضم عين معداه ويندر ذا كما لازم ذا ضم احتفل معنى البيت أن المضاعف اللازم قياسه الكسر وهناك أفعال جاءت بالضم أو بالوجهين بالكسر على القياس بالضم على الشذوذ وأن المضعف المتعدي قياسه الضم وهناك أفعال جاءت بالوجهين بالضم والكسر أو بالكسر على الشذوذ فبدأ بالمضعف المتعدي قال فدو التعدي بكسر حبه وعيده وجهين عره وشده عله وعلله وبده قطعا ونمى. هذه ستة أفعال ذكرها ابن مالك حبه هذا مضعف متعد وجاء مضارعه بالكسر على الشدود قال فذو التعدي بكسر حبه يعني أن ما جاء مضعف متعديا وجاء مضارعه بالكسر حبه فقط فعل واحد وهو حبه القياس يعني تقول يحبه حبه يحبه لكن لم يأتي فيه هذا القياس وإنما جاء مضارعه بالكسر على الشذوذ فتقول حبه يحبه تقول حبه يحبه و هناك فعلا أخرى خمسة أفعال ذكرى من لما جاء بالوجهين كذلك يعني لما خالف القاعدة جاء بالوجهين بالضم على القياس وبالكسر على الشذوذ جاء المضارح بالوجهين بالضم على القياس بكسر على الشذور قال وعذا وجهين هرى وشد أي وعذا أي وحفظ ما جاء بالوجهين وهو هر هره بمعنى كرهه تقول يهر على القياس ويهر على الشذور يهر على القياس ويهر على الشذور والفعل الثاني شده شد الحبل يعني أحكامه فتقول يشد على القياس ويشد على الشذول يشد على القياس ويشد يشد على القياس ويشد على الشذول بالضم والكسر وعلّه بمعنى سقاه بعد نهل أي سقاه بعد شربة أولى كما يفعل مع الإبن تسقى سقية الأولى وهذا تسمى النهل ثم تسقى السقية الثانية وتسمى العل عله بمعنى سقاه بعد نهل بعد شربة أولى تقول عله يعل بالضم على القياس ويعل بالكسر على الشذوذ. تقول فيه يعل يعل ويعل عنه يعله ويعل بته وبت بترو بمعنى قطعه. تقول بت الحبل أي قطعه. تقول في المضارع يبت يبت على القياس ويبت على الشذوذ. يبت على القياس ويبت على الشذوذ. لذلك قال وبت قطعا. لذلك قال وبت. قطعا أكده بقوله قطعا قطعه قطعا لماذا قيده بقوله قطعا قطعا لأن هناك بثة بمعنى قطع يعني بثة تأتي متعدية وتأتي لازمه هناك تقول بثة بمعنى قطع وتقول بثة الحبل فعل لازم بمعنى قطع إن بثة كأنك قلت انبثة ف لما قال وبت بدت قطعاً أخرج بذلك بدتي بمعنى معه لأنه لم ينقل وبدت قطعاً لو قال بدت قطعاً فتكون بالمصدر نعرف الفعل فتكون بدت لازمة لكن هو يتكلم عن المتعدي لذلك قال وبت قطعاً أي بت المتعدية وبدته يبدته بالضم على القياس ويبدته بالكسر على الشذود وفعل الخامس مما جاء بالوجعين نمى نمى الحديث بمعنى حمله أفشاه يعني حمل الحديث إلى غيره من النمى الذي ينقل الحديث من شخص إلى آخر على وجه الإفساد فتقول نمى ينم بالظم على القياس وينم بالكسر على الشرور ينم بالظم على القياس وينم بالكسر على الشرور فهذا ما ذكره نمائك رحمه الله مما وقف عليه مما خالف القاعدة فهناك فعل واحد خالف القاعدة جاء بالكسر على الشذر وهو حبه وخمسة أثعال جاءت بالوجهين بالضم على القياس وبالكسر على الشذر واستدرك أحدهم رحمه الله أربع أثعال ونظمها بقوله ومثل هر ينث وشج ووكذا كأظه رمه أي أصلح العمل ومثل هر ينث وشج ووكذا كأظه رمه أي أصلح العمل أي وكذاك وكذلك أظه رمه ولكن للوزن فصل بين كذا والكثف ومثل هر ومثل هر مما جاء بالوجعين مما جاء مضارع يعني مما جاء مضاعفا متعديا وجاء مضارعه بالوجعين ينثى أول هذه الأفعال نثى نفس السر بمعنى أفشاه قال الشعر إذا جاوز الاثنين إثنين سر فإنه بينثى وإفشاء بوشاة قمين بينثى أي السر إذا نقول نثى ينثى بالضم على القياس وبالكسر على بالكسر على الشذوذ وكذلك أظهى بمعنى الجأه أظهى إلى كذا أي الجأه إلى كذا اظه إلى الحائط اجاءوا إلى الحائط وكدا. ومنه الاذازه الملجأ اطلب ادا المنجأ الاذا اتقله يا بالضم على القياس وياذره بياء على شروط اذا اظره يأضه وياذره ورمه الفعل الرابع ونعم تخطينا شجى ينثو شجه شجحوا بمعنى جرحه شجوا أي جرحه كذلك تقول في يشج بالضم على القياس ويشج بكسر على الشذوذ يشج ويشجه, يشجه ويشجه, ويشجه وآخر الأفعال رمّه رمّ الشيء أي أصلحه رمّ العمل أي أصلح العمل لذلك فسرت وفي أي أصلح العمل إذا تقول رمّه يرمه ويرمّه يرمّه على القياس ويرمه على الشذوذ من ترميم ترميم البيت إذا رمّه يرمه على القياس ويرمه على الشغل يرمه على القياس ويرمه على الشغل إذن عرفنا إذن أن القاعدة في المضاعف اللازم أن يكون من باب فعل. نتكلم دائما على باب فعل. فعل إذا كان مضاعفا لازما مضاعفا أي تماثلت عينه ولامه لازما ليس متعديا فإن القياس في أن يكون مضارعه بكسر العين نحو حن يحن أن يحن. وإذا كان مضاعفا متعديا المضاعف المتعدي القياس في مضارع أن يكون بضم العين نحو ظمه يظمه وظبده يرده ولكن هناك أفعال شدت من هاتين القاعدتين فذكر ذلك الناظم رحمه الله بن مالك وكذلك الحظامي حتى تحفظه ولا يقاس عليها فغيرها يبقى على القياس أما هذه الأفعال فكما ذكرها الناظم إذن هناك ما شد من باب المضاعف المتعدي وهو عشرة أفعال ذكر ابن مالك رحمه الله ستة أفعال وذا استرك عليه حضراميه أربعة أفعال وهناك ما شد من المضاعف اللازم وسيأتي ذكره إن شاء الله في الدرس القادم وعند الشفظ يوضع كذلك هنا يوضع بيت الحضرامي بعد قولي بالمالك فذت التعدي بكسر الحبة هوا إذا وجهيني حرر وشد عله وعلى ثم تذكوا كلا ذيت الحذر مثل هذا مثل هذا ينتوش الجواك أضع نما وإصلاح عمله ونما لأنه سيدخل بعد ذلك في موضوع آخر وضممنا مع اللزوم في مرور به وجله مثل جلها بتدورت أجدك الرحم بي وإلى آخره إذا في الحفظ في الشرح قدمنا كلام أبديناه قدمنا أفعال ابن مالك ثم استدرك عليه الخضرامي لكن في الحفظ لابد أن يوضع هذا البيت بين قول ابن مالك فدد التعدي حباو وقوله ونما ودد تقطعن حتى لا يكون فيه حشو واضح الكلام؟ كان في سؤال استفسار فله كما ذكرت لكم يعني حاول أن تضع الشرح ما بين يديك أي شيء سمعته زائدا على ما هو في الشرح تقيده تضعه حتى أتيسل عليك المراجعة نعم مضاعف اللازم إن ذا بفاعل فعل لازم يعني ليس مستعدين يرفع الفعل فقط فعل لازم يكتفي بالفاعل نحو قام زيد قام هذا فعل لازم حن الصغير بمعنى نشتاق فعل لازم رنى الجرس رنى فعل لازم يرفع فاعل فقط لا يتعدى إلى مفعول الفعل المتعدي هو الذي يرفع فاعل ويتعدى الفاعل إلى مفعول فينصب مفعولا نحو ضرب زيد عمرا إذا ضرب هذا فعل متعدِي يشمع عند المعه متعدِل لم يكتفي بالفعل إنما رفع الفاعل ونصب المفعول بالمعنى ضمة إذا إذا نصت به صحيح المعنى لا تقول ضمه إذاك في الشرح أتينا بال بالضمير ضمه أما حنما ما تستطيع أن تقول حنه ما يأتي المعنى ضمه شوف المتعدي ظمه ورده أما حنى حنى ما حنة تقول حنة رنة ما تصدرن قحنه ورنه ما ينفي نعم بتا لازم بكسر بتا بمعنى قطع هناك بتا بمعنى قطع بتحبب بمعنى قطع فهي لازم لا ت لا تتعدين فيقول بتا يبت على القياس فهذه لا تعنينا تبقى على القاعدة وبته المتعدية بمعنى قطعه لذلك قال وبت قطعا جاء بالمصدر المتعدي تقول بت يبت على القياس ويبت على الشدود يا الوجه شذاء على وزن حن نعم شأتنا الكلام على شذاء ما معنى تداخل اللغات تداخل اللغات كما قرأنا من قبل وهي اللغة المركبة يعني أن تتداخل لغة قوم مع لغة قوم آخر فينتج لدينا لغة ثالثة كما مثلها لنا الشيخ شيخنا رحمه الله المسالم برجل من قبيلة تزوج بمرأة من قبيلة أخرى فالرجل يتكلم بلغة قبيلته والمرأة تتكلم بلغة قبيلتها فولد أنجب ولدا فالولد سمع من أبيه مثلا من هذه اللغة الماضي وسمع من أمه من تلك اللغة المضارع فتكونت عنده لغة ثالثة فتداخلت اللغات عنده فهي لغة مركبة ليست مستقلة هي لغة مركبة من لغتين كما رأينا في ولي الزند نعم هي تسخنة أضّه بالضاد وليس بالضاء معناه ألجأه أضّه إلى كذا أضّه إلى الحائط أضّه إلى البيت أضّه بمعنى ألجأه إليه ومنه الإيضاظ الملجأ بالضاد وليس للضاح طيب وخير وسيلة للضبط طبعا بعد تقوى, تقوى الله سبحانه وتعالى هي المذاكرة لا بد من مراجعة الدرس وتكراره حتى يثبت الفهم لا تعتمد على أول الفهم ما في الأول فعند المراجعة والمذاكرة تتضح لك أمور أخرى طيب رزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته